سر يا قصيد مجلجلا زارا أرهب عداك وحطم الأسوار انشر عقيدتك التي تسمو بها واجعل لوجه الخالق الأشعار سر يا قصيد مجلجلا زارا رهب عداك وحطم الأسوار انشر عقيدتك التي تسمو بها واجعل لوجه الخالق الأشعار لا تخشك الله العظيم ملامة إن رمت مجدا ناطح التيارة دكتك دك عروش الظالمين وحسبهم اجعل عمارا قد بنوه دمارا أشهر حسامك عند بركان الوغار الكل يخرس ما خل البتارة يمنم ربوع الروم حتى يؤمنوا بالله ربا واحد قهارا واقصد بها كان دص البان من قد حارب القرآن ليل نهارة اركب على فلك الهداية قائدا فوق أموات الهوى بحارة اشهر حسامك عند بركان الوغى الكل يخرس ما خلى البتارة يمم ربوع الروم حتى حتى يؤمن بالله ربا واحدا قهارا واقصد بها الفتكان ذا الصلبان من قد حارب القرآن نهارا اركب على فلك الهداية قائدا كن فوق أمواج الهوى بحارا كشر نيوب الشعر إن رام الحما باغ وكن يوما ردا جبارا شعر الغضوب نظمته من مهجة حرا به صعب الشكيمة ثارا شعره زكري الفؤاد تخضه كف الإباء مقدما مغوارا